بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاكا ليروا أعمالهم